وكل محدثة بدعة وكل بدعتين ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ما بعده إخوتي الكرام تكلمنا عن مسألة مهمة مسألة المقتضي او عموم عموم المقتضي لنا مسألة الحق أنها كما قلنا بأنها مهمة وفيها البيان على عند التطبيق العملي على عند مع العلماء في مسألة المقتضي عموم المقتضي من قال به وما لم يقل به وأيضاً أمثل على ذلك حتى نشبع المقاب ونبين فيه على هذا الباب فإن الكلام على نفس المنوال في باب عموم المقتضي الخلاف التأصيل وعند التطبيق قد, قد يظهر أيضاً بعض الخلاف المقتضي هو اللفظ الطالب للإدمار المقتضي هو اللفظ الطالب للإدمار بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإدمار شيء معين. بمعنى أن اللفظ لا لا لا لا يستقيم إلا بإدمار شيء معين. كان تقول مثلا قال الله جل في علاه قال وفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدهم من أيام أخرى. ليستقيم الكلام ما من كان منكم مريضا أو على سفر فعدهم من أيام أخرى. يعني الكلام استقامته لابد له من شيء. يعني تقول هناك أمر لابد نعم. الصوت يقولون أن يخلون يقول يقول غير واضح. واضح. واضح الجميع قالوا واضح خلاص ايها الاخت عندها صوت في شيء اكيد عندها الاخت في شيء من عندها فيقول الله العلاء فعده من ايام الاخر فان كان منكم مريضا او على سفر فعدته من أيام أخرى، من كان منكم مريضاً على سفر فعدته من أيام أخرى لا يستقيم الكلام بحال من حواليه إلا بالإذمار والمعنى فان آآ آآ فمن كان منكم مريضاً أو على سفرين فأفتر فعدته من أيام أخرى لكن هنا أيضاً سيدخل فيه عن مقتضي لأنه هنا المقام يقتضي يقتضي الخضغر بذلك أو خمر بذلك ما هي؟ فلم يستطع الصيوب. سألت, سألت فقلت هنا قال الله على فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام أخرى فعدة من أيام أخرى فقلت هنا الكلام لا يستقيم إلا, إلا أن يكون هناك إدمار والإدمار فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من ايام أخرى نريد العموم لا لا لا الإدمار إما يقول فافطر اختيارا أو فليفطر يفطر الزمن مم. وهذا والذي قال به إنه حازم في هذا الباب مم. والصحيح اللوائح في ذلك نقود نقول نقود في هذا الباب مم. على العموم أو غير جهاد ما أدبي ما أتبه. قال وجوبا أن أفطر أو رخص ما أدبي جاء المعلم كان معلد الزائر فوين فوين أين أين أين الإدمار أنا الإدمار فأفتر أوصونا يا جيسي مش فأفتر أوصونا أنا أقول لها فليفتد ما فهمتهش إلى الآن الآن نقوله هنا الآن نقول أول شيء ليش عموم المقتدير هما إيه اللي حصل خلاف العلماء في هذا الباب إن العلماء قالوا السفر رخصة في الفطر وأما ابن حزم يقول السفر إلزام في الفطر وهذا من وين أتى بالإدمار هذا هو العموم المقتدير نحن نتكلم فيه قال فمن كان منكم مريضا او على سفر في عدته ما لا يمكن استقامة لفظه بعد هذه لو لو تركت على هذا على هذا الحال لا يمكن ان تفهم ما ما, ما, ما حكم الايه غير مفهوم فاتابع قال او مجوباً أَوْ يبقى تسكت ما أتشبيه أتشبيه. تسكت. انا, <تصفيق> أنا, أنا وقلت <تصفيق> لابد عشان يغفر إنه أبقى من المسألة يأتيني بإشيء في بما فيها فالذلك هو قصدت ذلك وانا فهمت من كلامه وما طيب بقى خلاص ألمانك شور <تصفيق> لكن هو الصحيح هو في هذا الباب أشوف أم عيشة أيضا أتت بشيء قيم فصوموا فهين أيام الأخرى يعني فعداته من أيام الأخرى يعني فصوموا إلزاما ده يكونوا أصلا مرتبطا بإيه بكلام الحزب فليفتر وجوبا فليفتر مفهوم؟ وإن كان لو لو أرادنا الانصاف نعم الله تبي نعم بس هو كبير ثانية بس حتى لو صوم يعني فصاف فعند الله يوم الآخر أيضا لا هو بيقول سووا مباطل أيوة نعم لأنه يرى بحرمة السام في الصفر ليس نعم حلو صيوب ما خلاص انتهى الموضوع أرزاقه ولا معظمه معظمه ربي يبلو الخالد فيلوفتر هذا هذا الكلام خالفه ليوفتر طيب أنا عم الله يا ال اكتب لها ااا نعم قالت لها لخت ممتاز فما على كذا يعدل المقتضي لو بقص بكسر الضاد هو أنا أقول اللفظ لا يستقيم إلا بدون شيء والمقتضى بفتح الضاد هو مضمر أيضا المقتضى هو الذي توقف عليه صدق الكلام أو صحة الحكم صدق الكلام أو أو صحة الحكم في هذا الباب لذلك ال المقتضي نوعين كما قالوا على هنا ما استدعاه صدق الكلام وما استدعاه صدق الكلام كقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنو مت الخطا والنسيان فهنا لابد من إدمار شيء حتى يكون كلام ليه؟ لأن لو قلت على الظاهر رفع مات خطأ ونسيان معناها رفع ذات الخطأ ذات النسيان وهذا غير موجود المقطع المقتضي هنا استدعاء لصدق الكلام فهنا هنا صدق <تصفيق> الكلام معناها <تصفيق> رفع الحكم رفع الاسم رفعة المؤخذة رفعة المطالبة في بالعموم هنا هذه استدعاء لصدق الكلام استدعاء لصدق الكلام أما النوع الثاني فهو استدعاء لحكم الكلام كقول لها على حرمت عليكم الميت إيش اللي حرم في الميت حرمت عليكم الميت إيش اللي حرم في الميت فهي ولذلك بينا ذلك عندما مر على نعباس عباس رضي الله عنه رضاه يقول في حديث ابن عباس مر, مر عين المهم على شات الميت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها قالوا انها ميت قال انما حرم اكلها يبقى هو هنا ليبين لك ما الذي حرم حرم اكل الميت وفي قول حرمت عليكم اماتكم على حرمه ايش الوقت فاللفظ يقتضي في هذا الباب فهكون هذا المقام الاستدعاء للحكم استدعاء للحكم والكلام هنا على باب انه لو هناك الادوار في أكثر اكثر من من في الادمار في في اكثر اكثر من حال فهل يعم أم يأخذ بشيء واحد من المضمرات لو ضربنا هذا بذلك في قول السلام رفع علامات الخطا المساله المستكره عليه كما قلنا هو رفع هنا هل رفع على لا غير موجود في حال من الأحوال فيكون هنا رفع الحكم، رفع الاسم، رفع رفع المطالبة هذا وارد فإذا إذا هنا نبده من لزوم الإذمار، وإذا قلنا بلزوم الإذمار، هل هل الإذمار هنا يعم الكل أم أم واحد من من فقد نقول يستقيم الكلام برفع الاسم، رفع المتخطى الإنسان مستقر عليه على رفع الاسم مع في رفع المت الاسم فيه. النسيان في في في ستكره عليه وهذه مسألة حتى نتكلم عليها فيها خلاف بين العلماء مسألة عموم المقتضي فيها خلاف بين العلماء وخلاف عريض ويظهر في تطبيق المسائل العلمية أو المسائل التطبيقية في هذا الباب تحرير محل النزاع هو اتفاق أهل الأصول أنه إذا قامت دليل أو القرينة على تعيين المقتضي يقال به اذا قامت القرينة على تعيين المقتضي يبقى إذن الكلام على هذه القرينة قد دلت على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأهم ونحن كما قلنا بأنه بأن بأننا ندور مع مراد الله, الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث هم أدار كما قال الإمام الشافعي امنت بالله بما جاء على الله وعلى مراد الله وأامنت برسول الله وبما جاء الرسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قلنا رفع علمات الخطر النساني عليه وايضا قول الله تعالى حرمت عليكم اماتكم وحرمت عليكم المائة هل نقول في المضمرات بعموم المقتضي ام نقول بعدم عموم المقتضي طبعا من الشفاه الغزالي وايضا أميدي اعتقد هم الذين يقولون بعدم عموم المقتضي بعدم قول بعموم المقتضي ليش لانهم قالوا لان عندهم التأصيل العام المقتضي من, من عرض الالفاظ العموم عموم المقتدي من من عارض الألفاظ ليس ليس الأمر إلا كذلك كما قالوا بأنه أيضا المفهوم لعم ولاه لما لأنه عارض الألفاظ نعم والحق بأن عموم المقتضي هو أكثر قول الملكية والشفعيه وهو قول الشفعي وهي أصول حنابلة أيضا تقول به القول الثاني هو أن المقتضي لا عم المقتدي لا عم وهذا ما قال به الأحناف وقال به بعض الشفعية ومنه كما قلنا الغزالي والرازي والآمدي قالوا بذلك وأكثر الأشعارة يخلونها بعد عموم المقتضي أكثر الأشعارة يخلونها بعد عموم المقتضي وهذا طبعا منهم ضعف في هذا الباب كما سنبين إذا عندنا عندنا نزاع بين العلماء في الكلام على عموم المقتضي وعدم عموم المقتضي وأصل النزاع في ذلك ما قاله الغزالي بأن عموم المقتضي من عوارض الألفاظ، عموم من عوارد الألفاظ، والصحيح والصحيح الراجح الراجع ما قاله العلماء جماهير أهل العلم من السلف والخلف ودلت عليه الخرائين بأن الأصل الأغزب عموم المقتضي، الأغز الأصل الأغزب عموم المقتضي لأن لأننا لا نستطيع أن نرجح قول عن قول بلا مرجع. لو قلنا بقول عن قول إذا رجحنا واحد عن واحد من المقتضيات المقتضيات رجحنا واحد عن واحد بيش بلا, بلا مرجح وليس, وليس هذا نعم والأعمال أولى من الأهمال فالصحيحنا كده إذا رجحنا بغير بغير مرجح والعمر الثاني أنه قد يستقيم بالجميع قد لا يستقيم إلا بالجميع قد لا يستقيم إلا إلا بالجميع فإذا هذا الأصل في هذا الباب طيب إذا قلنا بالصور والمسائل التطبيقية لهذا الباب المسألة الأولى الوضوء والغسل بغير نية المسألة الأولى الوضوء والغسل بغير نية تعلمون بأن الأحناف يقولون بأن النية ليست فرضا وصح الوضوء والغسل من دون النية وقالوا بأن الله على قال إذا قمت للصلاة فاغسل وجهك وما من المرافق وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت فيك أن تحسي على رأسك ثلاث حسيات وأما الجمهور فقالوا الوذو والغسل بغلينية لا ينفع لا صح وقالوا بعموم مقتضي بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات طبعا إنما العمل بالنيات ما معناها طبعا إنما ذات عمل وجود عمل لا. لا لا هي موجودة يبقى إنما, إنما قبول العمل بالنيات إنما صحة الاعمال بالنيات انما ثواب الاعمال بالنيات يبقى هنا عموم قالوا بعموم المقتضي لما قالوا بعموم المقتضي قالوا اذا يدب يدب النيه معه، مع مع الودوء عموم قول السلام انما الاعمال بالنيات انما كلهم ايه منوى اما الحنف ولانهم يخالفون في مساله عموم المقتضي قالوا قول الرسول انما العمل بالنيات إنما الثواب بالنيات المسألة هي على الاخلاص انما ثواب العمل بالنيات اما هيئه العمل اذا وجدت أجزأت هيئة العمل إذا وجدت أجزأت واستدلالهم بالآية أين وجه الدلال من الآية ومستدلوا بالآية في قول الله تعالى إذا قمت بسعادة فأغسر وجهكم وأديكم المرافق ما وجه الدلال عندهم من الآية بأنها ليست, ليست شرطة ليست وجبا وصحيح الراجح أن نضج على أنه لما لما أمر أمر بالوصف والهيئة أمر بالوصف والهيئة قالوا إذن المطلوب وجود الوصف والهيئة وجود الوصف والهيئة به عمل بعمل الهدوء قلنا له بأن ان النبي صلى الله عليه وسلم مبين ها ام لا بس لابد مني هو خلاص اودت غسل خلاص اوصوني لكن لابد نقول الزيادة على ذلك من المبين عن لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ان عموم النيات وعموم المقتضي ألزموا بذلك وهذا صحيح ولو كانت النية غير غير وارده على هذا الباب لقلنا بالصوم لم لما صح الصوم غير لما لا تقول بأن الصوم يصح ما يصح الصوم غير نية. لما ألزمته الناس بالنية في هذا الباب دعكهم قالوا بالتبيت أغير التبيت فهي أصلها أيضا إنما عملياتنا ما كله من ما نوى. هذا التأصيل عام في مسألة الصيام السيام فلوضي بالنية هنا لا فالصحيح ان نقول بأنه وإلا فهو ممسك وأيضا ممسك عن الطعام والشراب وعن الجماع وإن لم ينتوي لم يصح صوم لم يصح صوم وأنتم تقولون ذلك أيضا فالصحيح أن نقول بأن مسألة النية في الودوء وفي الغسل أصلها قول الإنسان إنما عمل بالنيات ومحل النزاع في هذا الباب عموم المقتضي يعني إنما صحة العمال إنما ثواب العمال إنما قبول العمل. بعيدا عموم المقتضي عمل به هنا وهذا الراجح الصحيح خلافا للأحناف وهذه من المسائل التطبيقية كما قلنا المخ... التي تبين لنا في عموم المقتضي أيضا من المسائل في ذلك الكلام في الصلاة الكلام في الصلاة فالجمهور يرون بأن المتكلم في الصلاة إن كان جاهلا أو ناسيا أو مخطئا صلاة صحيحة صلاة صحيحة واستدلالهم على ذلك بقول أن السلام رفع عن مات الخطأ والنسيان وما استكره عليه وجه الدلاله عندهم عموم المقتضي وجه در عندهم عموم مقتضي قول من السلام رفع عنه رفع الاسم رفع الحكم صحيح من غير مطالبه رفعت المطالبه فهذا عموم مقتضي والقول به معناه بانه لا يطالب بها ما دام كان جاهلا او كان ناسيا نعم غير عامد ولا مختار ولا قالوا من, من تكلم ناسيا او تكلم مخطئا بطلت صلاته وان ناسيا مخطئا بطلت صلاته وقالوا بان حديث رفع مات الخطا ونسيانا ومستقرئوا عليه الرفع هنا رفع الاسم فقط وهذا كل اصل النزاع تحريم محل النزاع هو, هو مساله مساله مساله المقتضي في هذا الباب لنا نقول ايضا من من قوه ما يتمسكون به بان ان الرسول أمر, رجل أمر الصحابة عندما كانت القهقاها في الصلاة أمرهم بالوضوء والصلاة والحديث عبد الرحمن بن الاماني بأنه مر رجل أعمى فوقع في حفرة والصحابة يصلون فضحكوا عليه قهقاه فأمرهم سلم بعادة الوضوء عادة الصلاة فقالوا بإذن ده, ده القهقاها تنقض الوضوء فجاد الكلام في الصلاة فعادة بابي أولى وطبعا الحديث ضعيف حديث مرسل حديث ضعيف لا يصح في حال من الأحوال ليس لهم فيها اي حجة هو واصلا كيف ينقض ردوه طب واحد سبه وشتب م... هم يقولون القهقاها خارج الصلاة لا ينقض ردو بها فما الفارق مالعين المأسرة في هذا الباب مفهوم الكلام نعم وممكن يجيبه ما الاجابة يمكن يجيبون بها على نعم على الأمر في الصلاة غير خريش ها الأمر في الصلاة غير خريش لا يقص خريش وعلى خريش أو ممكن يقولون بأن في الصلاة التوقير والتبجيل، والثاني ليس في التوقير والتبجيل. نعم، والصحيح الرائع في ذلك وقال الجمهور وأن قول السلام رفيع علمات الخطأ ونسيانه عليه هذا على عموم عموم المقتضي، عموم المقتضي. من المسائل أيضا التي كانت اثرا في اختلاف العلماء في مسألة عموم المقتضي مسألة تبيت النية في الصيام. تبيت سيناء الصيام. سيناء سيناء سيناء سيناء سيناء سيناء سيناء سيناء سيناء سيناء الصيام فالجمهور المالكية والشفعية والحنابلة يقولون لا سيناء إلا بنية من الليل وهذا لقاء لقول السام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لا صيام لمن لمن لا يويت النية من الليل لا صيام يعني لا صيام مقبول مفهوم لا صيام صحيح يعني إذا هذه تعتبر عموم مقتضي هنا فقال إذا لا تصح... لا يصح الصيام من غير النية الذي لم يبيت النية من الليل لا تصح لا يصح الصيام وأما الاحناف فعلى الخلاف نفس النزاع وقالوا بأن النية أن تبيت النية ليس واجبا تبيت النية وليس ولذا قالوا من لم يبيت النية من الليل صحت صلاته ولم يقولوا بمسات الالدمار ادمار العموم المقتضي ووقالوا وقالوا خرجنا عنه يعني هو ده تأصيل عندهم قال أيضا نخرج عنه بإيش بحديث صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضها قال عندكم طعام قالوا لا قال إذا فإني صائم فإذا واضح إذن أنه استجد النية من المسائل أيضا التي تدل لنا على عموم المقتضي ومن أهم مكان بيع المكره بيع المكره وبايع المكره هو أن يأتي زيد بعمر ويقول له إما أنت بيع البيت إما سأهدم البيت إما ان تبع البيت إما سيحدث لأهلك كذا كذا لمالك كذا وهو يستطيع تنفيذ ما هدد به فهذا اكراه هذا اكراه وبيع المكره لا يجوز لا يقع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عمت الخطأ والنسيان وما استكره عليه قال وما استكره عليه وما استكره عليه هذه فيها دلاله واضحة جدا على أن نقول وما استكره عليه بدلا رفع, رفع رفع رفع الاسم ورفع الحكم يعني صح لم يصح البيع ورفع ورفع الحكم اما الاحناف فقالوا رفع عن قالوا المكره يرفع عنه الاسم فقط يرفع عنه الاسم فقط لا يرفع الحكم يرفع عنه الاسم فقط دون دون الحكم اما الاحناف فقالوا بيع المكره يقع فاسدا من ذلك الأميس المسائل من المسائل ايضا اختلف فيها العلماء في مسألة بيع المسألة العموم المقتضي ايضا يمين المكره يمين المكره يعني اذا قال لو يمين المكره يقع في الطلاق يدخل فيها يمين المكره بانه لو, لو اجبره على القسم بالاكل من السمك على من السمك واكل يمين المكره قال علماؤنا هنا الائمه الثلاثه مالكيه والشافعيه متفقين في التاسيس والتصنيف قالوا بعموم المقتضي لقول صلى الله عليه الخطا عليه فرفع الاسم على ورفع, ورفع الحكم فيمين لا ينعقد ولا يجب عليه الحنث عند الحنس لا يجب عليه عند الحنس. اما الحنفيه قالوا يمين المكره ينعقد هو بيدفع نفسه بيدفع نفسه الضرر فيمين المكره قالوا ينعقد ويرفع عنه الاسم ينعقد ويرفع عنه الاسم والصحيح الراجح وقول الجمهور في مسائل عمون مختلف بلابد الإخوة تنتبه لهذه المسألة المهمة جدا وأنها كانت سببا رئيسا في كثير من المسائل التي اختلف فيها العلماء كانت سببا رئيسا في كثير من المسائل التي اختلف فيها العلماء في هذا الباب نعم من هذه المسائل مسألة اشتراط الولي في النكاح طبعا المكره أيضا على نفس الأمر طلاق المكره ننزل ينزل يمين طلاق المكره ينزل في نفس الباب طلاق المكره ينزل في نفس الباب رفع عامات الخطأ ونساء المستكروع عليه فهم يقولون بأنه لا يقع الجمهور يقولون لا يقع لأنه قال رفع عن أمتي يبقى رفع الاسم ورفع ورفع الحق فلا يعتد به وهذا ظاهر فيما فيما أصره الجمهور اما أحناف فقالوا لا رفع عنه الاسم فقط وهو دفع عن نفسه المضرأ بوقوع إليه الطلاق وهو أراد الطلاق ما قال أن طالق إلا هو أراد لفظ فيقع الطلاق بذلك نعم والصحيح الراجح هو قول من قول الجمهور والكلام على العموم المقتضي هو كلام الفحول من أهل, من أهل الأصول ما به هذا الرجل ما به قلت له أن, أن, أن الكتاب كتاب الشرازي ما أتى بهذه المسألة هو يبقى هذا ده متغيب أصلا بقى من الأول خالص يبقى لاخه هذا متغيب يتغير كثيرا لأن احنا تكلمنا عن أنهينا مباحث العام الخاص في كتاب الشرازي اللمع وقلنا والأسبوع القادم من الحضر من من من, من هؤلاء في كثير من هؤلاء حضر يعلمون ذلك وقلنا الأسبوع القادم سنأتي بمسألة زيادة على ذلك زيادة على ف... على ذلك ما سأل من الأهمية وعموم المقتضي قلنا بهذا قلنا هذه تتم للفائدة فدي معناها ان الأخ أصلاً ما بيحضرش يبقى هذا الرقم ما بيحضرش أصلاً وأنا و... بس يمنا يمنا عشان بس يمنا م... هذه لن تأتي في الاختبار هذه ت... تمام فائدة هلا لن تأتي في الاختبار حتى لا تصبحين أنت وتقولي هتأتي ولا مش هتات لن تأتي في الاختبار شم ما تقولي يا رب ما تأتي في الاختبار اذن كل الجميع سمع ذلك وعلم هذا وقلت سازيد مبحثا من باب تمام الفائده لطالب العلم لان اهتم بطالب العلم مش باهتم في أنا انا اهتم بانه يكون طالب علم يطلع طالب علم ده اللي عندي اشار اليها لكن لما لم يتم لم اتوسع بيها ولذلك قلت ساتي بها اصاله وأنا قلت وانا ذاك قلت الأسبوع... الاسبوع الماضي قلت ذلك قلت والمبحث تام... تاما تاما نرجئه للاسبوع القادم للفائده تمام الفائدة ويرجع يرجع الاخ الاصل الكتاب كتاب لهم قالوا على الشاذلي وان كان مر عليها مرور الكرام لم يقف معها باب بيان ما يصح دعو العموم فيه وما لا يصح باب يصح لا يصح. رقم بالمسألة رقم 77 واتى بالمساله رقم لكن انت اشوف بالحاحك هذا اثبت انك ما كنت تحضر ما ادري ماذا ما يعني كيف استفعل انت بقى الان في غيابك هذا ما هو الشرازي بيراجع حالة معلومة احنا خدنا ذلك كنا اربعة من الشفعية الغزالي او تلاتة الغزالي والرازي والاميدي والشرازي لا ما ذكرته لا يمكن يقول لم اذكر الاميدي والله عن مثل دول هم الذين يخلونا بعد عمهم المقتدي والغزالي طبعا تعرفون الغزالي مشكلته مشكلة كبيرة شوية متأسل جدا من الاحناف نعم فهو الحاصل بانه قال ايضا بعد عموم المقتضي وقلنا من المسائل التطبيقية على ذلك اشتراط الولي في النكاح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال لا نكاح إلا بولي وهذا على العموم هذا على عموم لا نكاح إلا بولي وشهد عدل ولا نكاح هنا لا نكاح كامل لا نكاح على السنة لا نكاح يعني فاسد باطل لا وجود للنجاح لا وجود خاص النفي لا غير مصالحة عذات عذات ما موجودة يبقى إذن هنا هنا المسألة على الدمار فالعلماء يقولون على أي مسألة يقولون بعموم نقطة يعني لا نكاح لا نكاح لا نكاح صحيح لا نكاح صحيح في هذا وطبعا إذا خلنا نكاح صحيح خلاص نزلت تحته الكمال وغير ذلك أما الأحناف قالوا لا تعدد المدمر يعني عندنا نقول المطلوب هنا لا نكاح كامل كامل. الكمال يكون الولاي موجود لكن قالوا لا نكاح كامل ولذلك قالوا المرأة لها ذمة مستقلة فإذا كانت لها ذمة مستقلة فيصح نكاحها أن تنكي, أن تنكي حياة يصح ذلك لأنها لها ذمة مستقلة وهذا من باب العوض، أتني سأسى دوقاتهن نحلة فياكل بايع الشراء فقياسها بايع الشراء قالوا بالصحة وقالوا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي يعني بإذن الولي وإلا في حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وثيب أو لا بنفسها من وليها قالوا الأولوية هنا ظاهره الآن في هذا الطاعة الأولوية طاعة مقتصيرة هنا بشوف هنا الآن الحق عشان نتكلم بحق هنا يعني هم أخذوا ما أخذوا عموم المضمر لكن HASNLE ما أخذوا عموم المضمر اللي بيقولهم عموم المقتضي لأننا قلنا معناها يعني السيب وأولى بنفسها يعني أولى في القبول بنفسها ما أخذوا بالعموم وهما أخذوا بالعموم وهنا لابد أن تفهم نادي مسائل يعني فيها ما فيها قال سلم من النكاح اللي بولي وشهدائي عدل وقلنا بأنه العجيب العجب العجيب مع التأصيل والتفريق في التأصيل بأن الجمهور إيران بعمول المقتضي صحيح ولا ولذلك أنا أقول العلم ليس استنبه العلم ليس استنبه وطالب العلم المتقن يظهر في مسائل استعمال القراء يعني هنا الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ال ال ال الثيب أولا الأيمو الأيمو أو لا بنفسها من وليها عموم المقتدي هي اولى بنفسها بتزوج نفسها اولى بنفسها بالقبول والرد اولى بنفسها في مساله الذمه الماليه عموم مقتدي والمفروض الجمهور بيقول بعموم المقتدي صحيح الاحناف لا يقول بعموم المقتدي هنا اقلب المساله الاحنف قالوا بعموم النقطه وقالوا هنا يبقى نقول بأن بانها اولى بنفسها من وليها تزوج نفسها وهذا العموم هو الان ليه هذا العموم لكن الجمهور ما قالوا بالعموم مع أن الالتزام في التفصيل أنهم يخلون معهم النقطة دي قلنا لا لأن المسألة استنبه المسألة على إيش على القرائن لأن جاءت القرائن تثبت بعدم إعمال العموم المختضي هنا جاءت القرائن المحتفلة التي تثبت بعدم إعمال القرائن ها بعموم المختضي هنا كيف ذلك ما هي القرائن القرائن قول النبي سلم أيوم أمرأة نكحها غير إذني وليها فنكاحها باطل باطل باطل ايضا ما ما قاله ابو هريره في السنه بسنه صحيح انه قال كنا نعد من كنا الصحابه كنا نعد كنا كنا نعدوا المراه التي تزوج نفسها بأن من غير اذن وليها بانها زانيه, بأنها زانية. فوجدوا بان القراء اثبتت ان مراد الله هنا في غير اعمال المقتدي لان يقولون لما لما لما نقول الوجهه الفقهيه عندكم في اعمال عموم المقتدي يقولون أنا أن نحن نبحث عن مراد الله مراد رسول الله والأصل بذلك أعمال الكلام أولا من من إهمال وطبعا تطبيق القاعدة أعمال الكلام أولا من إهمالي تطبيقها من أجل أنني أبحث عن مراد الله فلما تأتين القراء المحتفى أقول القرائن أثبتت لي أن مراد الله هنا هو عدم الإعماء أعمال عموم المقتدي في هذا الباب وبهذا كل قلنا سينا ما بحث بأسره والعمل الخاص كله قد انتهى بفضل هذا الفعلة أسأل الله ان يجعله في ميزان الحسنات وأن يهمنا لكم الاخلاص في ذلك وان يشكر لنا ولكم فنسأل الله عز وجل تقول ما هو في اسئله ونسال الله أن لكم بالنسبه للاختبار انا يعني لو استطيع اختبر معكم سافعل ايه الاختبار لن اشق عليكم لكن سيكون فيه شيء من اعمال النظر يعني وانا اقول بفتح الكتب وفتح التفريغات وفتح ما ما تريدون ما اردتم ففعل الموضوع هذا عند الجمهور في قولها لا اي مؤوله نفسها او اولى بالقبول يعني تقول اه اريد لا اريد احبه لا احبه فهذا هو يعني تقول بالقبول او بالرفض او ها اولى بالتصريح, ها؟ بالتصريح. أولى, اولى بالقبول او الرفض في ادبك هذا معناه أنه لا اجبار في ذات الاكبار صدر شيخ شوف الاسئله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يقول السائل ما الذي حمل الأحناف على عدم القول بعموم المقتضي؟ على عدم هو أصلا لا يقولون بعموم المقتضي. ما الذي حملهم فعذاب ما الذي حملهم على. ما, الذي؟ حملهم على ما قلنا ما حمضون إنهم،, انهم قالوا بأن الألفاظ ان العموم ليس من العموم من عوارض الألفاظ عذا العموم من عوارض الألفاظ ولذا كلهم قالوا المفهوم لا عمومة وقالوا أيضا مسألة الفعل الفعل لا عمومة لا كل ذلك من أصل أنه قالوا أن العموم من عارض الفاضل فقط بياننا نحن بقى التفصيل فيه خلاص يقول هل نقرأ الكتاب المقرر اللي هو اللمع أم نعتمد على الشرح آه لا عندها تريد تنتج وتثمر الإخوة الحمد لله يعني الإخوة هؤلاء أنا نسيت نسيت فلا أنسى أنا أشكر الإخوة الأفاضل أخوات الفضلات من من من تعنى و يعني فرغ المادة فجزاه الله خير الجزاء وأحسن الله عليه كما أحسن إلينا قبل أن يحسن للطلبة فهنا أنت مطالب بالمادة المفرغة مطالب بالمادة المفرغة الكتاب أصله انت بتاخد أساس المسألة والشرح كله مني فأنت تاخد يعني المسألة كلها دائرة على التفريغ هل هناك شبه بين عموم المقتضى المقتضي والمشترك؟ ولم أفهم كيف رد الآمدي عموم المقتضي لأنه من عوارض العموم من عوارض الألفاظ من عوارض الألفاظ. نعم. مسألة المشترك لا ليس كذلك ليس كذلك. هو يقول في المشترك إن هي أصلاً أن أنا كما قول العين مفهوم هي العين ليش البصرة والعين الذهب فالمسألة قد قد وقد فيها شيء من الشبه على أساس أنها إذا قلنا بأن الجميع يحتمل يقال به وطبعا هذه المساله مسألة المجاز والحقيقة أيضا تدخل فيها لأن شافع يقول قد قد يراد المجاز والحقيقة في ان واحد والأحناف قالوا لا لابد من إيش من واحد وهذا كله على نفس التأسيس والتأسيل تسير على ذلك تقول ما الذي حمل الأحناف على, على الأغذى بعموم نقتل في النكاح بدون وليه ده العجيب عندهم القراءة المحتفة لأنهم يرون يرون بأن, بأن المرأة لها زمة مستقلة فقاسوا عليها وأيضا ال بالفعل عائشة رضي الله عنها وارضاه ويردون حديث أيما رؤى نكحت بغير إذن وليها قالوا لأنها أنكحت بناتها بنات أخوانها من غير أولياء هي التي بشرت النكاح وهذا خطأ أمين منهم يقول هل وضع هذه القواعد للسادة الحنفية هو الإمام أبو حنيفة أم من جاء بعده الإمام أبو حنيفة أص يضع, يضع ما, ما وضعها كتابة وضعها عنده عند تناول الفقه ولذلك هم استقرأوها وأصلوها ودونوها يقول البعض يكون بشراء تذكرة على الدرجة الأولى حتى يتسنى له دخول القاعة الملكية في المطار ويأكل مما لذ وطاب ثم يقوم بإلغاء التذكرة ويرجع جميع ماله هذا من الاحتيال؟ طبعا هذا من الاحتيال وإن كان فقيرا فهذه حيلة شرعية فله أن يأكل توكل على الله لكن لم يكن فقيراً وكان لم يكن معوزاً ولا محتاجاً وعنده الكفاية فهذا هذه حيلة حيلة ويضمن هذا المال لابد أن يرد هذا المال بأسره. قل للمقتضى هو الآية أو الحديث والمقتضى هو المدمر. ماشي صحيح. وقال اللفظ للفظ الذي يستعمله نعم. يقول السائل حديث لا عدوة ولا تيارة يحمل على عمومه أم له مخصص وما الرابط بينه وبين حديث فر من المجزوم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمل الأجرب فمن أعدى الأول أنا, أنا شرح شرح شرحته شرح تفصيلي جدا تعال أشوف أنا أقول لك ادخل النت ادخل النت وقول القول, القول الفاصل في, في, في, في الوانزة الخنزيل وأكتمت كان يوم الجمعة عندنا أخذت فيها ساعة ساعة ونص القول الفصل في أنفلونزا خانزية لك اسمي نفس أنا عم في شريط ساعة ساعة ونص ساعة ونص أيضا اسمعوا مفصل في القول هو الراجح طبعا في هذا الباب أنا أدين الله بعموم لا عدو ولا, ولا طيرة بعموم لا عدو ولا, ولا طيب أنه لا عدو بالعموم ما فيش عدو بحل من الأحوال إلا في الأوبئة فقط أنا أدين الله بأن العدوى ليست هناك عدوى لا ممرضة بذاتها ولا بغير ذاتها لا عدوى أنا أقول بعموم النفي إلا في في في في في الأوبئة فقط كالطاعون والوباء المنتشر الذي عم وطم فقط أخت تدرس في كلية الطب وطلبوا منها إزالة الحجاب أثناء الدخول لغرفة العمليات فكيف التصرف غرفة العمليات ب... يعني غرفة العمليات بدون ده العناية المركز لها لها أشياء بتغطي بها الرأس كيف على غرفة عمليات لابد توضح السؤال يعني في غرفة العمليات لابد من من من خلع الحجاب كليا ومعها اطبه وضحي وضحي السؤال لو سمحتي وطبعا هناك في أطباء طبعا رجالهم ليس له ذلك ليس له ذلك تحاول خذن كان أنت تحايل على الباب على الأمر تتحايل على الأمر هون البشوان سنايم أصلا أو معهم في هذا البابهم قال حتى مجهز يغطينا أرسلنا بالغطاء الخاص لعمليات فلما يطلبون منا أن تنزعهم هذا الصحيح لا لا لا تفعل ذلك هي لا تفعل ذلك ها؟ يا لو تقصد النقاب لو تقصد النقاب ماشي، تخلع النقاب وتلبس هذه الكمام وانتهى الموضوع نعم. لا بتقول الحجاب لا ليس لها ذلك أسماء ليس لها ذلك ليس لها ذلك ليس لها ذلك المخاضر بتقول ده أصالة في العمليات لازم يت... خلفه كمان قوانين العمليات انه لازم يتغطى الشعر وياك رفع الله مقامك خلاص اجبت انا قلت لا يجوز لا ان تخلع الحجاب انتهى الموضوع سيرصبوها في اعمال السنه يعني لماذا يفعلون لا يجوز لا